بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وقدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم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 شد الوتاق فإنما منا بعد وإنما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تفر منهم ولكن ولكن ليبل وبعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضلل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويتفت أقدامكم والذين كفروا فتعتلهم وأضل أعمالهم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 كافرين لا مولى